إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم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 أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن, جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة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 ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم لا يسقر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بثلثن الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير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 بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون